يعني أحاديث نعم شو أحاول حديث الوارد انه الخلافة في قريس نعم شو الحكمين وشو أثر علينا في الأيام في أما شو الحكمين فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة وبتعرفوا السبب إذا ما بتعرفوا حتى يشرح لكم كويس أما كيف انهم هنن خليهم الحكمه ان يعني ما نيش لا كنا فمن ايد الاشياء كلها ولو كان الحكمه ضاره خاصة انه الحكمة اللي قالوها بالنسب لهذا الحديث مضى جمانها لانه قالوا انه هذا باعتبار انه العرب كانوا يخضعون لقريش، وكانت قريش يعني متن شخص في قبيلة شيخ فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل فكانوا يخضعون لهم فهذا ربط سياسي شرعي في أنا واحد الآن ماذا في عرب ولا في قريش ولا في قضية فوضة مثل ما أنتم شايفين في البلد الواحد لذلك أنا شرحت لكم يمكن أكثر من مرة لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة أوضحها أنا شخصيا قد أسأل عن حكمي في نصر فأجيب نص ثاني فأجيب نص ثالث لابد ما أعجز هدوني لتربوا معي ونشأوا معي أنه بيسألوا عن حكم الشيء ومجاوبهم يوم أنا أقف وقول لا أدري ما بشك في هذا الحكم فالأنا عاجز عن تعليل وتوجيهه وبيان حكمته فأنا وجدت عمليا أن هذا شيء مضر إذا جاءت الحكمة هيك عفل الخاطر، فأنا وجدت عمليا أنه هذا شيء مضر إذا جاءت الحكمة هيك عفل الخاطر، ما ديباني طبعا الشريعة كلها حكم أما اتخاذ مذهب كما يفعل كثير من كتاب السلامين يوم تصلوا بالحكم حكم التشريع حتى بعضهم ألفوا بعض كتب هذا هو انحراف خفي جدا وخطر المهم نحن نقول هذا حكم شرعي المقصود جمع المسلمين على رجل يكون له صفات عديدة قبل ما تتوفر في المرشح للخلافة من هذه الصفات أن يكون عربيا قراشيا شو الحكي الكبير تظهر الحكمة السابقه وما تظهر لاحقا بجوز تظهر فيما بعد لكن احنا علينا نطبق النص الشرعي شو بقى السؤال المهم في هذا السؤال أثر, أثر الأمر هذا على على على وضع المسلمين في العصر الحاضر هذا السؤال ليس باهم أنه ما هي شروط الحاكم المسلم يعني الخليفة المسلم هل مثلا يصح أن يكون الخليفة جاهلا بالشريعة طبعا جواب لا إذن نعم هذا المعصود إذن لا إذن يجب أن يكون عالما طيب ليش نحن نتمسلك فيه اللي جاء فيه النص وعم ننسى شروط اخرى هل يجوذ ان يكون اميا لا يقرأ ولا يكتب الجواب لا هل يجوذ ان يكون جبانا الجواب لا هل يجب ان يكون عصاميا الجواب نعم ما يكون ضعيف الشخص فهنا بقى وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه يعملوا ايش موازني عنا واحد قرشي وأنا واحد عربي غير قرشي وعنا ثالث أعجمي والله هذا قرشي لكنه جاهل هذا عربي لكنه عالي سقطنا هذا صين مع مين مع العربي والأعجمي نعمل كمان مخاضر بين دون اثنين من نشوف أيهما تتوفر فيه المجموعة الأكثر من خصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليف المسلم من رشح للخلافة ولو كان عجميا لكن وجدنا الأعجم والعربي مستويان فعلينا أن الرشح العربي وجدنا العربي من قبيل غير قرش وقرشي متساوين بس هذا يفوق بالخروجيه هو المرشح ونستأذنكم بالله كم خيرا نعم مين اللي بيخليك ترسي هذا سؤال هذا سؤال باخ كيف الخلاف فقط ولا في الإمارة عموما لا الحنافي بس وإن لي عليكم عبد حابشي <تصفيق> أيقولي عليكم عبد حوشين من الخليفة العربي القرشي نعم.